الحمد لله رب العالمين وأصلم وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعين الكرام فهذه الحلقة السادسة بعد المئة من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله تعالى واجعلنا جعلنا البيت مثابك للناس وأمن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود قوله وإذ جعلنا البيت مثابة الناس متعلق ومحروف تقديره واذكر إذ جعلنا وما نجعلنا صيرنا والمراد بالبيت بيت الله الحرام الكعبة مثابة للناس أي نرجع يرجعون إليه ويتوبون إليه وأمنا يأمنون به كما قال الله تعالى أولا يروا أن نجعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن نتخل من مقام إبراهيم المصلى ومقام إبراهيم معروف شرقية الكعبة المعظمة وصني مقاما لأنه قام عليه حين بناء الكعبة لما ارتفع البناء وضع هذا الحجر فصار يرتفع عليه من أجل إتمام البناء وما زال هذا المقام محفوظا إلى يومنا هذا وقومه صلى أي مكان للصلاة وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بفعله حينما انتهى من الطواف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ركعتين وبيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أي عهد عهدا ألقاه إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام وإسماعيل هو أكبر أولاد إبراهيم وهو من سريته هاجر وقد أبقاهما عليه الصلاة والسلام في هذا المكان أبقاهما أي أبقى إسماعيل وأمة في هذا المكان حتى شب إبراهيم وكبر, وكبر وأتاه الأولاد الذين هم العرب المستعربة فكان إبراهيم إسماعيل يصطف والسلام مع أبيه في هذ في هذا المكان وأمره الله عز وجل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود فقال عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر أبيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وسأزيدكم بنائي إبراهيم وإسماهيل في الكعبة المعظمة وقوله للطائفين أي الطائفين بهذا البيت والعاكفين أي في المسجد والركع السجود أي المصلين وإنما بدأ بالطائفين لأنهم أخصوا بهذا المكان فإن الطائف لا يصرح إلا بالكعبة ولا يشرع إلا بالكعدة ثم ثنى بالعاكتين لأنه أخص من المصلين فإن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. لا يكون في كل أرض ثم ثلث بالركع السجود أي المصلين لأن ذلك أعم فإن الصلاة تصفه في كل مكان من الأرض إلا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت في الأرض كلها مسجدا وطهورا وذكر الركوع والسجود لأنهما ركنان من أركان الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطل الذي صلى ولكنه لم يطمئن في صلاةه قال ثم اركح حتى اطمئن راجعا ثم اتجد حتى تطمئن ساجدا في هذه الآية الكريمه من الفوائد والأحكام أن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أي نرجع لهم وأمنا ومن ذلك أنهم يترددون إليه في كل موسم حج وفي أي موسم الحج فأفذت الناس تهوي إلى هذا المكان للحج والعمرة وغيرهما من الطاعات ومن فائد لأسكرينة وأحكامها أن مكة بلد آمن وقد ثبت في الصحيين وغيرهما أن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض لا يسفق فيها دم ولا يضج بها شجرة ولا ينفر فيها صيد ولم تحل ولم يحل القتال فيها لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين الفتح فقط فهي لم تحل لأحد قبله ولم تحل لأحد بعده ولهذا يحرم القتال في مكة المكرمة إلا على سبيل الدفاع عن النفس فإن الله تعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المس الحرامي حتى وقاتلكم فيه فإن قاتلوك فقتلوه من فرائد هذه الآية الكريمة الأمر باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بكونه صلى خلف المقام رفعتين وقال اتفذوا من مقام إبراهيم مصلى واختلف العلماء رحمهم الله في وشوب هاتين رفعتين فمنهم قال إنهما واجبتان لأن الله تعالى أمر بهما وضيّنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله والأصل في الأمر الوجوب. ثم من المشروع في هاتين رفعتين نعم ومنهم قال إنهما سنة لأنهما من توابع الطواف والمشروع في هاتين رفعتين أن نخففهما وأن لا ينكث بعدهما عند المقام وأن يقرأ فيهما ما ثرفت في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وثرفت الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس من التطوع خلف المقام من غير طواف أو التطوع بأكثر من ردحتين أو, أو إطالة عقوة حسين أو الجلوس بعدهما في هذا المكان للقرآن أو للذكر أو للدعاء غير مشفور لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص النساء على الخير بلا شك ومع هذا فقد صلى في خلف المقام ركعتين خفيفتين ثم انصرف ولأن هذا المكان يختص بالطائفين الذين يصلون ركعتين، فكلمك تبقى فيه بدون سبب شرعي فيه شيء من الجناية على غيرك، ولكن لو سألنا سائل إذا كانت المطاف مزدحما وكان الطائفون يطلبون من وراء مقام إبراهيم، فهل بالإنسان الحق؟ أن يصلي ركعتين بين الطائفين فيعيق سيرهم ويؤذيهم أو لس له الحق في ذلك فالجواب أنه لس له الحق في ذلك لأن حق الطائفين أولى بالمراعاة بالحق المصلي لأن المصلي يمكنه أن يصلي بعيدا عن مكان الطواف فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين، ويجعل المقام بينه وبين البيت، ولو كان في آخر صحن المقاعد، ولو كان في ال... في تحت السقف، لكن المقاعد ليس له إلا هذا المكان، وبهذا نعرف خطأ من يفعلون هذا الفعل، تجدهم يصلون خلف المقام معز دحام المطاف. واحتياج الناس إلى الطواف فمثل هؤلاء لا حق لهم في هذا في هذا المكان ما دام الطائفون محتاجين إليه وسائة إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته